119. فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس قوا 110. اخترتك فاستمع لما يوحى 111. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 أنا قضي فيه في التابوت، فقضي في اليم، فليلقه اليم بالساحل، يأخذه عدو ليوعدوه له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.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 ياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبه قد جئناك بآية من ربك والسلام على من تبع الهدا. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَ الَّذِي كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بان القرون الأولى قال علم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى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 نكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سوى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 قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسع فأوجس في نفسه خيفة موسى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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب في جذوع نخل ولا تعلمون أين أشد عذابا وأبقى قالوا لن فِرْكَعَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقَضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّ بنا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْفِرُ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 جنات عذن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 وَلُ مِن مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي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 قالوا ما أخلفنا موعدك بما لكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القسامري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 افلا يرون الا يرجعوا اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم ان مَا فَتَّنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نب رح عليك عاك في نحت تا يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيته مضل ألا تتبعني أفعل أمري. قال يا ابن أم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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِلَّةَ الذِّكْرِ مَنْ أَخْرَجَ عَنُّهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْرَارًا قَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يوم يوم فخ في الصور ونحشر المجرمين يوم إذ زرقا يتخافون بينهم إن إلا بفتم إلا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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لَهُ مَا سُوءَتُهُ مَا وَطَفِقَ يَخْصِفَنِ عَلَيْهِ مَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى أَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ جَتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَهْ بِطَائِنِهَا منها بَعْضُكُمْ بعضكم لبعض فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذكرى فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا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 وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدْنَ عَيْنَيكَ إلَى مَا مَتَعْنَبِهِ أزْوَاجٌ مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ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 ve قالوا لولا يأتينا بآية من ربه أَوْ لَمْ تَأْتِهِ الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا بِعَذَابٍ من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 ربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى